وَبَذَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَكُمْ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 124. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 125. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى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 119. كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 110. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يسلم تجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون